والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هداننا سبلنا ولنصبر على ما اذيتمونا ولنصبر على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون